وَنُمَّ إِنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَمُرِيَ فِرْعَوْنَ وَغَامَنَ عُجُونُ دُهْمَ مِمَّ كَانُوا يَحْذَرُونَ Thank you. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحدنا إن فرعون قالت المرأة في العون قرة عيني لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه 111. فقآد أم موسى فارغا إن كادت لتبلغ وقالت لأخته قصيه فبطرت به هل أدلكم على أهل بيت يكولونه لكم وهم له ناصحون did <todic>